أ <تصفيق> ل <تصفيق> وما أهلك لك ذِئَ انْسَلْنَا مِنْ قَوْلِكَ فِي شياع ولو فتحنا وَلَمْ تُعْدِي جَوْعًا วัน buظ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقَادِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَخِيرِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُ فإذا سويته ونفقت فيه من روحي فقاله سجدين Be ولا أظن one وَدْخُولُ <تصفيق> بِسَلَامٍ <تصفيق> <تصفيق> لبئ عبادي Quan إلا قالوا بل جنك بما كنتم فيه فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد واتبع Yeah. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمون فأخذتم الصيحة مشرقين فدعل فجعل إِنَّ فِي ذَلِكَ لَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَانٍ مُّبِينٍ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْرِهِ أرحاب الحجر المرسلين مَا خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وما بينهما إلا وَإِنَّ قد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عيني ك إلى ما متَّعَنا به أزواج من ولا تحزن عليهم ولا تحزن كُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ رسو في <تصفيق> فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين وعبد ربك حتى